وَلَمما ت جهنت لق أمذ الطنا во нам أعطبكما <سؤال> قالت لا نسفي حتى نصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير بقي فاناء هو احدكما تمشي على ي عليه القصص قال لا تخفن جوت من القوم الظالمين قالت وما اتمت عشرا فمن لتجدني إن شاء الله من Hvala.